للادي كثيرة خاصة جدا كنا داخلين على النبي فلاقينا النبي مجمع بعض الصحابة وبدأ يعلمهم حاجة حتى ديت جوا فطرة أي إنسان في الدنيا كل إنسان في الدنيا لازم يحب ولازم يتحب ولازم يستعمل قلبه في الحب ده لكن لازم يوجه الحب دو للفطرة الجميلة السليمة اللي ربنا فطرنا عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم مجمع الصحابة عشا يعلمهم الحب الحلال الحب الحقيقي فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أول حاجة وأهم حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأضغط لله واعطى لله ومنع لله الله فقد استكمل الإيمان تعال نبدأ موضوع للادي موضوع للادي فتنة الحب في ناس كثيرة جدا الحمد لله ربنا يبارك في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيجروا وراء الحلال وبيخبطوا على البيوت من ببنها وراحين عشان يتجوزوا وبيبتجوا الجواز الحلال والبيت الحلال وعايزين ينشئوا بيت مسلم لكن في صنف آخر بكل أسف سلك مسلك تاني خالص وبعد عن طريق الحلال ودخل في طرق حرام كتيرة جدا وانتشر الحب المحرم والعلاقات المحرمة عشان كده درس الليلة عن فتنة الحب عن أسباب فتنة الحب وأسباب الحب المحرم وكيف نعالج هذا الحب المحرم وإزاي نخلي القلب ده معبد كله لله لا نستعمله إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى